kao قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق ديني. ذلكم الله ربكم فأبدون إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجِذِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْقُ Al-lazine kafaru l'hom šarabu min hamidin wa'ذاb un وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَ لَكُم مِّنَ اللَّيْلِ سِتًّا وَعَدَدَ الصُّبْحِ عِنْدَ الْحِسَابِ إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن